ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زغرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَلِتَصْرَىٰ إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَكْتَرِفُوا مَا هُمْ مُكْتَرِفُونَ أَتَغَيْرُ اللَّهَ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إليكم الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعرلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 فَكُلُوا مِمَّ ذُكِّرَ سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَكُلُوا مِمَّ ذُكِّرَ سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَقْرِرَتُمْ إلَيْهِ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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 110. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّىٰ نُكْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عِيسَى ابْنَ الله, اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ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 قال فَفْصَلْنَا الْآيَاتِ لقوم يذكرون. عشر كان عشر كي كنتم إيا سيدة ذا دول وحونا كميديا عشرة في النور صحيح ونسأبتنا تفسير كقرآن ككريم كأه لحي يتبنى يضبونك كوما أيضا بقول يتبنى يكوذى ذا دولك بالله فنائيا كنمدا من سورة الانعام أهيضا بقول إيلا باتني اللي, اللي حادنا وقعليهاي من الصورة نفسها إيشنا الصورة الأنعام كم إذا وعك بالله فنعي عشر كأهيضا ورئيسا يتكيش دير أدبات بالله فنعي صورة الأنعام وصورة مكية وعيش هذا هو هذا شاقبايا التوحيد توحيد, توحيد كإباهيمه إيشا وقع أنه كهد ليني تعانوا بيها إذا در بدريا مدحضي أي مشرفين تسميين أيه ومركي توحيدك في دينة الله بندقي فروضة أي شرالين واقال لبسيين أي كانت كل كان مركي لو جوابي قل إنما الآيات عند الله إن مركي أصحاب تجعلاتي إن فراها قيت للوضب قوحان أي ضلبن أي أن الله سميه سيدك الكتار لنا وكل ما هذا نذكر أنه مسلمين وكل ما هذا لأنه سبحانه عز وجل لن يكون إيمانا لأي تلقى بي إيمانا لأي تلقى بي أياه بسرق سبحانه مالك أعصى عطي أرنتي قال تعالى إله أعير ولو قر أننا عند إباء نزلنا عند الجنه إليهم إلى المشريكين قال هذا المكدد حتى الملائكة تأسود دجينه فأنا بأكد في, في صورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائك هنا معظمين هؤلاء جلدونه قلت أنك الملائكة تأسود دجينه كيف يسكرسه إن هذا الملائكة أو نرى ربنا خبّق أن ما ننحن نكو أرقن فإذا رد جوه وابو لقد استكبروا في أنفسهم نفضوا به شويهين وعتوا ان يكبرن كبير كبيرا وينبل ثانيه مطالبات كوراي كو جيرتي قال كاس ربي يري حدا الملائكه وسودجنه وكلمهم الودع طلب كذا يدينا كو جيرتي فتو باباين صادقين هذا الاسابيع بدله دي ابيالي ياو يا المدد دنتي وعيات ذلك وعيات ذلك كل هذا يأبيه الكودة من أي مدان إذا هذا لا إله الله محمد رسول الله ما لا يكتسمى ذلك وعيات ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله وحشرنا كل كل حي أن كل منه عليهم كل شيء وعلى الوقت أن يكون حي إلا ما يده الله سيقه قبولا عنده أرطوه ذلك إذا وحذر ما كانوا ما يهدين ليؤمنوا هو حق رمين لها إلا أن يشعى الله إذا كان إيمان كانوا دون ما هان وشروضها الحراء يانا ودن فما حرنا إيمان إن سنكو حرنين إيمان الرما وهو دليل أنت الذي قرره ما يشير مثل أبو بكر السيد رضي الله عنه وعمر وعثمان وعالي شروض ما ينحر وأنا الرمين أما كوي شروض حراء قلا في حاردي النبي إسحاردي زي قلا في النبي صالح شردي زي فعيبهم أي نمل شردي حيرته أرهم إسحار الله مارد إنت إيمان لاجو تلاج علينا شردي ونحيرته إمرك دعوه يا دينك يا صاحب دعوه خصوك أما النبي قد أجمل بيتوسهم ولكن أكثرهم مجربين تجندوا بدل يجحلو فمتاعسي واقك جاهلو كرا ما يا إن إيمانك بيد الله هي أو آياتك إيمانك كما لا وكذلك سداس قال لما كذا كونها يا أبي جهل هي بلاد هي عصبة هي شيبة هي أُبي لِمَا تَلَعَقُهَا يَنْعَاسِبُ النُّوَالِ كَذَلِكَ لِمَا تَلَعَقَ قَالَ لَهُ كُوَّهَا يان جعلنا يلا اي لكل نبي نبي الله كل بيو عنو يلا حدو ومن كسوركينا و ابو شنط الله كي كان مينو اله النبي يديرو دكنا هو كدورته وفيعنياه كل كان ميدين كاركب انا وكصل اللي دو قرتهو قاليو لكنا اللص كل كان ولي بين جيري نبي الله آدم باه أبوري إبليس ابلس ورد قال لك استاذي حابلو في عنب اله أبوري هذي البالكه وسدي نبي الله نو أيها الله أبو روبر الرسول قال لي قال اردل بالكه وسدي نبي الله إبراهيم نمرود بالكه وسدي نبي الله موسى فرعون بالكه وسدي نبي الله محمد أبو جهل بالكه وسدي اذا وا الله في خفي الى نم في امبره نبي بوكدي الرسول بوكدي حقو قديا وارديو اسكتوا كل كان الى مبلغ نكو انا قدينك يدي ددك كنوا دوار دايو، أوركاسنا حق عجز، كل كارين تكوكو مهذول غذول، تاسنا حقه أيقوس وبحايا، وكذلك صياح، أنجعلنا ويا لي، لكل النبيين. نبي نبي لارك وحنويا لي، أدو ونرجع، إذا كل النبي ياسو أي أمام ويا، شريقة عادي ومسلمين تكملون نبي عين، وداي أقول من هلا قتالا حداد الصراحة. حق سعد لفات حتى هذا النفاتكو تلقى لنا هذا حق الشيء الكثير وصدق الله في قوله وتواصلوا بالحق محاكا دمباية وتواصلوا بصغير محاكا ليسو قوحي لي أتواصل بالحق ماذا بالآن مالك على الحق شاكتو أتوقع لي عبرت أمانك ألميز إخلالتها دي إلماك أمانك ألميز أهلك يجيرانك أمانك ألميز إذا هذا صفر كوحيرتي حقا شاك حتى هذا صفر كو تلقى لنا جام بالعقل وتواسوا بصدق وكذلك سيداس ايهان جعلناه اللي لكل النبي عموم نبي كل يوحانه اللي عدواً مثل نبي قرده عدوا قاسا الله بقى يباوتكم نقول الانس والجن الشيطان واحا اللي الادة كله متمرد اردال مضحفك وتمرده ولكا جنين وان نقول ايهان انسين وان نقول ولكا واحا خير لو قلت لقلي او اذاب دارا او افدار و أردالة و مدالاة و حسكم فلا أنحسوني أيها النبي قربه ردالي قلكم النبي قيه روسيقه ينبوشيقه قلكم حقسيقه فاطل بوشيقه قلكم صريع شيقه فاسد بوشيقه قلك السيادين الإنسي والجن جن و قيب داتك المخلوق كميده دا إيه إنسي و داته سيادينتو دي أيها النبي اللي أركابه ألقو هاي محيقة بتاعن قلك السيادينتو يوحي و بعضهم كلمة الوحي وحال لقى غرانيا توس وما هذلي كرو افغالو باطل ذا انت انتو لعفريتو وركما ذا جيين كرو تعلمو ما شيء كرو قارن اللي قيا ما يو كل كا كايد كانو كو قبطو عقلي قابتو ورورسدو ومالكنو انه يرادو وحال كو غرميسه عباره دي يا يو وحي بعينك صوت تعريف الناس الاعلام سريع الخفي والله ليس دق دق وعسى وعسى شيء ولا كل كاكاي واما وفن حق وذن بلد الوطن انتم قاعد كما اللي كانوا حبيت يذنكم الله كل كيوحي هو بعضهم غارقد الى بعض ان غار زخرف القول بينت هذ لا وحدان بينتان كل كبين لا قرحيي waxuu dibeegay dadku darey ay isu sheegayeen hore kiya dadana waa maxay quruur luqun qofka raantaa xulada laga Karina, Pena qofkii aqligaaba nagu qarinayna dadkoodana waa iman doona qofkii aqligaaba oo ilmiga aql ku falanqoon falanqayn lahayn ma bohol مالك واحد جدا سيفساتك لا عاية مشيئة الله بحسين الى خالك ماها منافر لكن مو إرادة أمرك إرادة إلا أنك لقرنوت قلت لك ربك سبحانه ولو شاء ربك خبك حدو دونه إنا ينوحى سمين ما فعلوهما ينفعين إنا ينوحى سمين الى اهضة إرادة يجي. لكن منا أمر خالك ماه <تصفيق> اله مده وحوفري يا ايهانا ربكم الذي خلقكم في سورة البقران قصو مرمي امرك اعبواك الناس وضد إذلك مؤمن لكم مكوب يا سجدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون امرك اعبواك لكن وحن اسم اعبامر لكنه الى دعاليا ولو سعى ربك ربك هدودون ما فعلوه قسكان ياللبكان سياطين الانس والدن ما ينصنين خصوصا يا صالحينتا يا دعا تحقا تدكم سيجيسانا ما من جعابيين فردي وامكي تقالنا لما هو جيبينين هيدان والدي يارما فذالهم سوبانا كتكوحا يرداشا إياو اما يفترون بأنتي أومانا ألا يكو بأن أومانا وخسن دين بايكيسيقا وخسن حللين إيبة بايحللها وخسن حرمنا وحرمها وحسن اهينا اوهان اين ايان فدرهم دانو قبح هيقا ايه وما يفترون الوحي اندان لبضل قد قوتي بقيتو قد قماركو ايمانكي سو كامل اقون دي سو كامل ساي. خيالي يبان لغم اقنحنكر لكن عرورتي اهوانك احمده ايه عقليكو يرياي سيسهلن با الله دو فسنكرا قال تعالى ولي تصغى انا ادغاري عيشو ايه يذخرف القول هذا الكبان بانتا وحاودة خارعين ايسا افئدة الذين كويل الله بها ان لا يؤمنون بالاخرة الروميثنين اما وحي اخرى الروميثا والبنت الى دافول اياه وليرضوه تخرف الغوخ بنت لقل حياه وحاقو رال انه بنايا وحن اخرى الروميثنين ولي يقترفوا كلها وحي كسبنايا وبنتي لغشي كردسايا ما هو هم اياها نغترفون كصبانا يوم النظريات الشرعية قلت دوني ذا اللي قلت بالله بقول سنكار مال والبقاء وقال ده حد حدي قلت ده حد كنه قلت واسه غرفه القولي غرورا ماذا كاجح على لديره وعبار شح على لديره أفارت على لديره وقال في سواسه غرفه القولي غرورا انت قلت سيجيس كجيرا خلت سعودك نخرف القول غرورا هل كان يكبل لا فانيسا عرورتيها هو انك عانت لغا بخي او يوينك يا ابا محل بالانكث الله الميرمحوك يا الله هل حل والعقد هي وحجرها الملى عقلها ضمير لها ايمان لها واحد جيرى واحد كسب جيرى لغا فرحت شنو يريد وبابا لما حل سكفت اي هو يا قلباني اذا وحال وحباد الكاكوس ودن ذخرو القول غرورا ونحل لكجر وما كستغل وخلده لكن لقرحي أي استعمالا والشياطين الانفي والجن خاصينا واركا وسحليا ولو قول أننا أنك إباء أن نزلنا إليهم مشركين حدا الملائكة سيقصد الملائك بأسوا دجن أو وكلمهم ومشركين تلاحظوا الموتادات كي قيريوبي أو عشرنا انكل منه عليهم كركوضا انقصوا كل منه كل شيء وعلى هركئ ديلك ما كانوا مايان هادين يؤمنون ليؤمنوا حقيني هميان كما سوركسين اوان باللوغو تلقلي إلا أن يساء الله إلا إنو دونا ماهاني ولكن أكثرهم بلانكو يجهلون ثمتن عدواء الله هو المرتدي ومن يبلل فلم تجد له ولي مرشدة إبا يقفقوا عنونية وعنونية كوسنة بحنون وليحنونية أمالكتل حقيقة لنا كما قل ولكن أكثرهم بضل قب يجهلون وكجاهلين ما يقنون همتا وكذلك صدف أي قارد اسمك كوردبايين فهو حجري جيري حتى نجير ابن أجري دونة وحال الله وحيد جين شاكا با حق شاكا إلا دفاقعه وخذلك سيداسا جعلنا اويا اللي لكل النبيين نبي الله كله هدوان مثل الله أهنا الشياطين ليسي قد كوهد أرداشا والجن والشياطين الجن جنكا كيسا أرداشا أيان نبيه اللي الله ما حيسا ميان يوحي وحيهوصي سوو شاكا بعضهم غرقوا باوح شاكا أيان والجن كليا شاكا ايو اشي غايا الى بعض انسجي باللوش غايا وحالوش غايا يخروف القول هذا الفيسل لا قرحي لا كل جد وما حي غرورن هي اللوجين لغوي قف كان وسن عقلك يسكوف الليل امجي سنكوف الليل ايمانك سنه وسن إيمان ماسترني ايها انت ولو شاء ربك خبيها ما فعلوه ما يسمى هياوسن فنرهم خصونا لو كنتك إياك إياه وما هو إياه يفترون أمتان ولتسغى إياه دقاري عسو إياه زغرف القول أفئدة الذين كوي قلبي يأود خارق إياه أن لا يؤمنون مَا بالآخرة ما ننتقيها من خطرته الدمبايس وليرضوه إياه زغرف القول كره للنغضان ولن يخترفه فبعدتنا هل وكا زي جاريما يادام بيلي جيب لو غلايا ولي يقترف اين يكسبنا ما هو اي هم يرى مغترفون كسبنا يوم اف الله محاوله جيرتي واتين نري ومكدال با كسوداي بدالكا كسوداي نو و الا الضوفسد كزورك عليه صلاه و دبلو قال لي ماذي يا شركي إيه أصنامتي يا بعضلكي برا لك إيه عقبة هذه هو يجورش في المدجودي إن دي موضوع اللي يلوقن أيه أيام محاولة جرتين أنا أنت أنا سيد قال تعالى إلى وحي أف غير الله اللهم أن ه أنا وع كلميان أبتغي طلبا حكما قرصور أو عبده جل أهل كتاب في يهودي أنفك ربحنو بل إن أدجم محملا قمانته يا إنا أنك أضياع شاقمنا ومضى إنه استصلوا أهل بيننا في عيدي الدجال كان يتدافنوا حداد وقوسين إنه إنه كربعنا الله إنه قال حاكم النبي هين ما ويا خلو جا وياخذوا حاكم لقدي قنايا يهودي النصار يبدي إنسداد النبي يا شو دينه بينية حقينا كوك عن سيرة إياه قال أرجع له أجاز الرسول كورنجل لان لان أستأينا بكافر على مشرك كل قراش ومشركين مشركين الله الدري رايو يهود وكافرين يا المدينه لا دجن من كان يارتي إيه إيه إيه إيه إيه إيه كنت كنت ما يويرتي دغال كان نلا غادن الكفر ملته واحد ايغو منافق ايو مشرك ايو يهودي ايو نصران ايو وثني ايو يوده ساوك رب عند لكن ديت جوت قالوا الكفر ملته واحد شيطان باه ويله قال لي ما كل مزه ومين تنوام مثلي يا تا كل كار صوره ان حكمك ساو غلاي وأنا باهي مجري، والكمر قال مسلم تاج، إن الحكم كله وجهته حلالكم لها، الناس هذه لا يا، أبداً أقول عدي زي، غير الله، إلى ما أنا وح كله، ملكي غير ما أقول يا، كله شيبة جلي، أفعل غير الله، إبره أنا وح كلاميا، أبتغي جرينا يا، حكمان قرصوة، أنا قردينا يا، أنقر لا يا، أنحكم كسبايا، وهو إسعو إبر الذي أحدوا يا أنزل الدجئي إليكم إذنك دمانت تدكي النهرة إيا تدكي النهرة بالكتاب ثورات الإنجيل إيا الزبور إيا القرآن صحف إبراهيم وموسى توليه الدجئي مع مفاصلا إصابة كتابك الله كلا ديك ديكي ومع ذلك هادنا أهل كتابين تودقوا من ولا سي ما كواد صور إسلامي ان النبي محمدية كتابك قرآن كا. إلا بدأ بحقهن ولذا قال عزم من قائل والذين أدتك أن أطيناهم رؤوسيني الكتاب هورادي إنجيل يعلمون وأوهيهن أنه القرآنك منزل من لدجيئن من ربك هذا ربك حقه لك الدجيئي وحان قرآنك اللي هو الدجيئي بالحق بالصباب الحق فم سببت وحاو شيئه أما حكم هالنغض أما خبر آخره كشيئي أما الدنيا دي وراه وكشغاي ودامبا وخاابيدا او سغن لا يتغير ولا يتبدل حق مركه لو دجيه وحا كاميدا لي يذكر ايبين له وص ويشكر ايبا لو مغديو ويحمل لو قودا ما بي مشارح وحل حق اسا قرانكا لو دجيه قل دي قالو كتابك اوجين مشركين تنبوقه هذا فلا تكونن صبنا ها كمدلق من الممترى القرآنك كوى سكية هكا مذنق وعشاه صلى الله عليه وسلم نبيك كفب إنه سكية القرآنك وكوى حلوك ذا يوائمك قولكك على دول والمعنطة مسلمين بقى وآيك بقى المجرى لكن لما مشكله حليل لايهين مسلمين تنسرفت وديك دم بيته القرآن والكعبة المشرفة لبعض أنا أبيبكوا أما القرآن هو أبويا هاي كتابك ويني. أنت ويني؟ هذا الرجال كله كيسي. بقولي يا طفلي أفر صورة كم صدق الجزء. ليكن لرب وقصدهن يلي حايد هذا. يا إنت لا إلى عائلة الله وترحم يسنت. كل ما نوكن أي. اسمع يا المؤمنين. شنت قرارات بكل الليين. عربي عجم فيليين. مذا بلاركي ليين. منك استجد قيين. وحالا كين ملايا. مني كتابك جمع وصدار لك ما مشكله اي علي الله اي صلى بس واكعبده انت مسلمين الميل الى هل كان وجهه ادي قبل كرمه حقه و شيء كجري وجهه اديان حقنا هو لغا ادي حقنا هو لغا ادي حقنا هو لغا في كل سنه مربع لي شقط شركه وين دوله كما دو شر شركه لاقين دوله كما دو ودت كيمه الجرديز يوصلوك الله يماني إيهدي ليما تصدى عدم لأيب الله موجيه قال الله بداني تبرو الله لكن إنسي النقود دي أولا النعشية أولا النعشية أفريت وضكية بغولك منك اللفذا ومعنا ويقان النبي قجير عليه الصلاة والسلام من حفظ القرآن فقد استدرج النضوة بين جنبي نغي نماذي محمد تنياه غير ألا يوحى إليه إلى بين نقاطي وفكرة قارك تميد لكن شهادة افتداء الوطن فيني يتوعى ورتميمو يقانا غراضي هي مشاريه قربي سنبدي يعانوا كانوا عكسو برتاي و هو يقانا علمك ضغطي دميره يا دورو دي ضاقه ككتورو ما بقى يما ليما تبي يغري يلي سوق دراي مثل عرفي حرامته يقان اي حق يباذلك يقان الى اخريا الدنيا يقان اي ال رسول يقانو ايماله ما انا ماه انا ما وفكره دوي دو قال كاتب المسلمين تنقوبه شي ولينا أنلقراني إن عرورتي المسلمين تنقوبه كنت انت لو أميني واريه إسلامي ماذا وقد أديقي إذا اللفاق هو ويدو واريه أترى ماشا انتعلي المتالي ولك يروه هود السنة وحيش كل كلك او يماتي سيقوم بكلاتي كعيد يندردار قال قفور حنا حدونا أديقي اوكو درجاره سيقو قال تاوي يمات أما انت يقال هذا الدوحسطو البابي يا مركب عنك اللقدر ليه تريشين لجريده قصب رب خل حبختيه أهو كوي ماعده الكيه الكل يندهي بكيهني عزك الصبر تجملهده لوكو جلهم عجل الله دل إيدا لفد امار الأم على لايهي كل كفرات تكونن من الممتر ورك أنج أن لاحد لايهي وأنا كله عني إن الدين جني كتاب جني أمينه وينه كارف يخد أن اللوقانه ك إسلام كيو عن بوه وينه وتم وحضا ما يسترنتي كلمة ربك خبك أريقي صدغا في الأخبار وحضا لوحي كلمة إباعي شاكتي أهوار بحينا أدونكا شاكتي آخراكا شاكتي ثم وعدلا قرصور في الأحكام كتابك الهجور كميال باطل كميال وحضا لوحي قرأ كتابك إبانا غي عدلا إذو كل هذا إذو كل هذا مدن مالك لا مبدلة وحضا ورينها يمجر لكلماته في دوينه كلمه أحد احد دورنا هي ما لا بزيادة قرانك واخ ما ولا نقص ولا لو ولا تقديم خري الله ما ولا تاخير جدا لو ما وصدق الله في قوله اننا نزلنا الذكر وهنا له العارفون والدليل شاهد كم يوجد دليل ك منذ أربعة عشر وما وعشرة سنة انت وش قرانك جوغا ان الله الرودي كريوي كما أنزل بعد ما دام عن كيسا يا أولي كيسا يا تدان كيسا حاله ينسو دقات مودة وإذا هو أبو ريم حدد شلي أغريزي يحدد عو أغريزي حدد عو دقيزته حدد بري دقيزته مرور بواء سبي إذا لا مبدلا لكلماتي أبو ركز بدالك على مجدو وهو أبه الصماع على واحد هو هذا دمانتي أم غلط بنوي العلم اللو احلى شيقة جديد و اقل بدو كل كاساسو بناه للاها قللي او وحاجره و احد دليل لقالك تباطلنا اه تنيت اشكر رعضيوه معاي اخلبي اما مجراتي و احلى يرى خدير اللي يرى اذو اله مواحد باما سواه اللبه قطح اللوق هادين خوني فرمي اله با واحد اللوق هذو ابا هان هيا محالي يا لأي ماشي اللبه اتاها الله مارو عاطيوه انتو كسور جدا فكرة دا حق وحق ين كل لحنين باطل وباطل ثم دورنا حتى قلت إذن أغلبية دوا حلال الله دائما وابدت وليه حق أغلبية مهلين وصدق الله في قوله وقليل من عباده يشكر ولكن أكثرهم لا يعلمون وما يؤمن أكثرون بالله إلا وهم مشركون ولكن أكثر الناس لا يعقلون لا يعلمون لا يفقهون لا يوقنون لا يشكرون أكثرية ولي قلت انت يراقما لقوله تعالى بو دليل وقليل من عباد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وك رسولك والله هدلي وإن تضع حد أدورك أكثر من فإن تضبضا في الأرض تلك قديسة قصبا يضلك وكل من أيان عن سبيل جدك سيكال من أيان إن يربع يتبعون ما يتبعون ان بدل المرعا عيا إِلَّا وَنَا مَلَؤُهُنَّ قَالَهُنَّ وَحَلَّيَ إِنْ انْتَنِبُ كَثِيرًا مِنَ وَنِّي فَبَنَوْهُ لِي إِيَّاكُمْ وَنَا فَإِنَّ وَنَّ أَكْرَبُ الْعَدِيِّ خِلَالِي يَمَلَأُ إِنَّ دَثْكَ أَنْتِ سَبَبُ مَا يَكُونَ سُكْدَانَ مَلَائِكُ وَإِنْ وَإِنَّهُمَا هُمْ تَكَبَّلَا مَا إِلَّا يَخْرُصُونَ بَيْنَ لَيْلٍ مَهانٍ وَأَكَلَ وده ايبا كلمي وهو ايبا اي اعلم هو اقوم بذن بالمتدين فدك وده حقها اي الا اقوي اينا هو لغيان لغو خلد فدكبا ماشاس اباطي فدك ماشا حنبو اباطا ماشا في عنو مباطو افغير الله ايبا ما هانو احتلميا ابتقي طلبا حكما وهو ايبا الذي احدهاي انزلت دجيه اليكم هذنك الكتاب وهي كتبه إسه لو كتب الأركاب لكالاتي لبواعوالب لقوعاتي والذين دكال أتيناهم سيني الكتاب القرآن يعلمون وأوقيهم أنه القرآن منزل منذ لدجيئين يهي من ربك فبقى حق لك دجيئي بالحق إذا إلا حصولهم من هو كيمة ربك خبئي كلماني وكتابك ساد جيّا سبقا نشاجد يكونا ما يسترندوا إلى أخبار بحوار بحنا وعذلا كرسوا إلى عكام وحِجر ناقلة لا مبدلة أحد بدلا ينجره في كلماته خبي أريادي وهو أب الصامع مع لج واحد بلان الله مغرد بلان العلم مع لصنا يجدله واقوم بلون وينطد حدا لي يجد أكثر من قد ينتول بلان في الأرض تلك قديسة قسوغان يظلوك وكل من أيان عن سبيل الله إلى دينك سعقه أي يكال من أيان عاجل يتبعون ما يتبعون تتكبذل من رأيان إلا ظن مالما هاني واعكالي وإنهم تتكبذل ما ها مالا رأي داسي إلا يخرسون اللهم وعنهين ما يقع إن ربك هذيك ربك هو ربك أبا أعلم وأقوم بدن من دسك يضل اللمي عن سدينه الذي في سكى اللمي الا يقان الله حسابة ماي وابال مارينتونا سلوك لو هو ايبه اعلموا هو اقوم بلنياي بالمهتدي تتكهنونينا الله هو اقوم بلن اذا كانوا اللي, اللي حسابة ماياي وانوا اقوم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وكان دفعه اللي قول رعاية ايه انتلي حكام توضيباك بالآباطي كلها فوقهادو قول البدنب إليه قال وحا إليه وقفك مؤمن بها دوياي وحو قوراح يبسن هشيغو يوشن شاقين إيمان كسالهو كابتوما إياه قال ليس كعون كما عليه المذهب الإمام الجافعي إمام مالك وحو لإياه يدو نسك للراعايو مؤمن حنوغض قفك اوحل قوراعايو وإن بسنك بلغو قورا هدي لو قوراعوها لعون هدي كلمي قوله بحيان لابده كبه اي اجيله ووحاوه يقفك ووحقه وراعي بس انك ايه بها دوسا كل شيء مركم ووحقه وراعي لابده نوكا لقاضينا كاسمي وقاتكي خلطور النافق وقوره مهل معمي ولوعد الجارية ولعنا يا نفق والاوفاق منك فكلوا مما ذكر اسم الله عليه اللهم اقعي وحي اللقو الشيكي هنا نهي اقعي من دونه وامعي من المقعي عليك وكيس بسم الله الله اكبر أل أي الله رانايا حدي محل قورايا اللهم هذا منك الله أذو كايمن على شانك ابانو بسم الله الله اكبر أي الله قورايا فارغة صفية هنا وحتى قرران أهمية باسم كليها أولا فكلو مما ذكر اسم الله الأمر إبوي وثانيا ماشى اللغو قبطي أول إن كنتم بآياتي مؤمنين آخر جرجة نبقى سعرطي قل كاديكا واحد أكتاديا إيمانكا أقوقو قالصا فما انتعاد آياتك إبرو ما يسرونها ديتها وحين مقا إبا لغو قورا أما أم بغية الأبعيمة وحين كلي حمتها اضحك رسماينهس لقم مرمان وهي بسم الله ان ترى واجب حديثه صبنو كتقنادي امر من اباس عبد الله بن عمرو بن عوازه عمر للورن أي جيري ايها صحابك حبيبها هو يجب قبي مين يرنوا عود لي نبي جيري وكان يدي تفيش في نواحي القصه قاعدته ويسكه هذه جرتي مرخا كان قايلن جيري مرنا حقا مرنا حقا مر الان فوق هذان جيري مرنا مذيكتا حتى عمره يسابا اللغوشي يقول حرورتو مراحل كا غوردن جيفتو ها غورما لفجير سدع جيروه المهل اللبذك عامواليك ها قراني حيرادا اسكتو لها عبا يساق عندي سي لفجير سدع دي هو قراني ولا سيما هادا شيء جيرته وكان بيدي تطيسو في نواحي القصعة فسوك وحيري يا غلاب اولا بكوام الرسول كار وحن ما انتم بعد كل شيءايا هي لبجي واحملونايا عندكي خبارك له قال اللي بيجي كوركاي شوف بني هي وين لما يجوا واحلحونايا والمير نبي جينا اللي بيجر اوامر جيبنا قانا كان لو بتجيب بيننا والمير اوغلي اذا كان من الماء ونغسوا له انا اللي باجيب كل كسر رسول كجيري يا غلام كدع أمر بو استبدجى سم الله اولا هدا انتظرون إذا بسم الله هذا وكل بيمينك أمر كل بدو كانت هدمت جو حقول من هدموا حقولين اما حيربي تتكب حيزى وكل مما يليك ما شيء كعد توزن تأكل حق العجل عدي أصلوب تنتظر أرك فلاكي سحدي قومين بحذيك شقا يو غلام ما زالت تلك التي هذه حب عندي إلى إلى, الى وقت النبي جو وركاني سديا وعقولي إذا أوان كلها واجب يلا واجب هذا وحكة جديلا لكن أوان مر الرسول قال دم واجب وإذا إن بسم الله يتلاذد قبل كل شيء عندهم ذي جنا وعقول عندي حيرات تتكبد عيذنا توسك أجرت كأدي كل شيء على ما تعلق أو ما شيء عقول عن السقوط لو أرد أستقبله إذن إمام ممالك سلوط المامي يا سيئة عيادة هذا شيء حداد إله الرميسان بسنك إبا وحي اللقوح سيئة فكلوه هنا مما وحي يكير الله سيئة اسم الله إبا وين عليه عليكم كيسا اللقوح سيئة إن كنتم أداتين في آياتي إلى آياتي سيئة مؤمنين كوالرميين قارا كاها كذي كولك أنا أنت تتمل أحي ومالك محايد ينفوه عن ألا تأكلوا هنا إذا الحنين مما أنت ح يقول الله شيئا اسم الله إببا ميحي عليك وركي سنقو شيئا وحده قد يجيزان وامحي وقد فصله فصله قراءك لوه الهواء كلب نحيي لكم إبنك ما وحيه حراما إلى حرمي عليكم كركينا والله يبين عديا قويت للصورة أيه كو إمن آخر كذا نحي محرم هذا إلا ما كيمهاني أم طريرتم ليهين دي باتك قليي إليه إساقى وحده إن في اتماد وهم عرماتها سيض نفط على اوبد ماجي واونسا كل كنسه اله يدي سبحانه وان كفيرا امضلا لا يملون والمايا حبي راعي مايا لا احريهم هوذو دي مسكع لو دي مانكود الراعي مايا بغير علمنا قولان ان ربك, ربك هو الربي ربا هو سودي ما الهك قدبا قدبا حرامت او قد باية حقكت الابسدان باطلت او قد باية الهوى اقرأي وزروكتك واهر الاثم تنبغ كيسا موقنايا ايه وباضنه كيسا كرسون واهر الاثم وباضنه وعد قفصيه كارتا واهر الاثم قفوحي جوارح للاقا سميه عندها دينكا ايه دعا ايه حانتا ايه زنده ايه خمرده جوارح ليحبنها ku الاسم أما ismi ama wabaafine shirkiga kufriga nifaga kibirka hasadka isla weenaanta qalbigu كان jira kolka miska qalbiga ku jirana iska ilaaliya kan laga sameeyo waariicda waahi al ismi sidna qofka laga sameeyo wabaafine qalbiga laga sameey waxa kala ku fasiri kartaa yaa ah قالوا قل لنا قالوا قمر دي لكلا قدان ايي حسيس يو ادارن اي من كلا له قبدو يا كبنان لا يتلاغو لمادا ما يسقي عليه كل كاس ربي غودي كن اينا الذين ارداسه يكسبون قلب صدا الف ما دنبي سيجون والله بالمرين دونا بما بالغو بالمرين دونا اي كانوا في الدنيا الدنيا ادويهه قدهده كنودين يقترفون قوه كسبه ولا تاكلون حرينا اي مما ما انتم لم يذكر أن لا شيء اسم الله إيبا وإنه مجعي عليك وكي سدور إيوه أخذي اللعنة محايا منايا وإنه لفسق الدين كبعدوه أمر كي هدوها تكونوا مما ذكر اسم الله وحن مجعي بلقو قورعي ونضع قريشة دينتي الدبادات دي كطاي فسقوه وإنه ونضعون وحن إيبا مجعي في اللقو قورعين لفسق الدين كبعدوه وحيان معاني أي مشريكين تا سوف نهال لمن مجرم وحاكم الله قالوا إلا بغتك حرام إلا إلا هذا النوف كان بغتية إلا إلا إهباد إلاي كلا قو رأينا إذنك أديني أو كايدين كدسين نمحرال باه إباد إلاينا محرام باه وقالوا ألا عنتي هذا الحمد هو أرغ فلسفه هذا وصيدانك أوصه ليسي وإن السياطين أرداشا ليوحونا ويوحيوهدان إلى أوليائهم مشركين تعوزكا يجادلوكم من الاذل دودان او يرادوا هي بدلي او واخا اييمكن كافعا كفيان فانه امان دوندا سي يو يلي جيره كل كحدت ادق مسلمه او دين لو الرومايه انت الدين تاع دا الى النبي قال لها دردرت اتيا بين وركود قالت محمد ما قنيس ورك اي بعدان موهم حدث يا بين لا إذنكي بقالها لماذا وعوية اتصمع وطاع الله لها كل وحي الله لها باتكوان فيسي سيد المشرك قلنا قل اذا نقول شريك يارين هقان له هقان سمو يتعذيم لوينيه له الله لها كل مركب باسم الشعب والقانون للي بسم الله هبالقوبة لي قلنموه وحاضره بابكا مسلمي هاد لا يا اما حاكم هالنقده اما شعب هالنقده بسم الله إنه ورقة قبل الله بسم الشعب والقرون مركويله ما قعايقه يا قومي يا كمقمدا كل كهداد و عيدا شيطانك ايدين لقينى تبكعدان ايدينك قلبتو وينو طعفو موهم حداد وركودي يا شان الا نطيع الله و رسوله وركا خبي الرسول وركوده ييله كل تاعيا لها الله و رسوله لا بودي و كباده شياطين الانس و الجن بعد السمع والطاعة السيسي إذن أنت مشرك وهم شركاء وإن أضعتموهم حتى دورك وضايشان إنكم إذنك أيها لمشركون فكلوا هنا مما وعى يكرسم الله فإن كنتم أداتي بآياتي الآياتي مؤمنين كوان رميين ومال لكم عايدين كوان ألا تأكلوا إذن حنين إما كيئا إذن وعفقون يكرسم الله ألا مجرد إلا شيئا عليك وقد فصلة الله يدينك لا لكم يدينك ما وخي هو تحرم اي بحرمي عليكم كركينا إلا ما ما هان انبرتم لا يدين بباتك غليو الا ما الذي شيء انبرتم لا يدين دي إليه غليو الى هي اسا او اسا محرمه ايا ينفك عيشن غرتان ساادو غو ميل غرتان و ان كثيرا ان بدل اي يضلون و لمايا بهوايهم بسخيا مان علم اقول لا إن ربك آذيك ربك هو ربك أبا علموا أقوان بذن بالمعتدين ذاتك حدودها كتل أبصاد وذروكتك وآخر الإذن ذنبك كيسا مغضا إحبناها لقسم أيو كالقتل والسرقة والزنا والشرب الخمور والكذب والافتراء والغيبة وحسودان داية والنظيمة وباطنه كقلب الفجر كالشرك والنفاق والكبر والحسد والعجب كان يسكي الالية إن الذين ذاتك يكسبون القلبسدة وإذن الدنبك سيجدون فالأفال المرندون بما هو يحيئي كانون نوضان يخترفون قوة القلبسدة لا تأكلوا هونينا بما هو عكا هونينا أن لم يذكر للشيك اسم الله أبوينا مجحي عليه كوركيسا وإنه وعنما يبلغو كوريحين ونظلحنا لفسق الدين كبهدو وإن السياطين السياطين تي اللي ينحونا وحيسو شيق أيان إلى أوليائهم كوا إن سجا أي كولي يا زيد أي الحجارة لسايان فيجادلوكم في إلى إذن لضوان أوينا ضعتموهم حداد وصي دام لزيد مشرك نسوا جاديا أجرتان إنكم لذينك أي لا مشركون قالوا سيد اللوكلا في عن يهين واتنا أو من كان هذا ما يتنذبختيا وقال قلبي جيسي بنتي وفاحيئناه أن بالإيمان كنا علينا أوجع الناوية لله وسلا نور نفتنه يمشي كصعد به النور ك في الناس ده كبعديه كمن أحد لم يجنيه أي لم يدمها مثله تلمانته في الظلمة مجدية الجدية يكون شقيه أبي جالي عن زوكله عمر بالخطابي أبي الله زوكله كل ك الله من ما كن ليس عين بخارج المتكبعة منها مجدية كذلك صداسه جينا اللو بريحه كل كافيين قوة حضبيني ما عمل بالو قديم أي كانوا نغذى يعملون قوة صماء وكذلك سدى يانجعلنا يلا يبيري في كل قرية تجمل أرك كل جد جذاب مجري منها قوة ذا تنبية وووي تجمل وووي وتجمل تقمدوا أولمات سببت وعاوة يددك تقمده كنو للبقى يبعد ددواء الددوينه تقموه وحي المسؤولينها أما حكم بيهايا أما ثقافية أقون أما إلبحلم أما عقل أما مار كل قولة الطبقة العالية الطبقة لا صار هذا يقول من تاي ددوينه سؤوسا قنين حرقه واللطفان تاي سببت وعاوة يكوان صار يكوان يحبه كلا أنا كأذكي لكن ارداش امرك الكبيرتو لا عليكوا كوان ما بيكرا من المغلايه اله بيرندو الله إن ان ما اودمات وصدق الله في قوله واذا اردنا ان لك قريه امرنا مطرح فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا مركه وعوي تجملا ركبوا دتك او واوي عن حق أنا مركز كاجتماعية، كا كا. يمكن الله عليّ كرلودا ياي، هذا اللي لي ياي، حكم كهيا، مال كهيا، أقانته هيا، خلاص هيا، قوة المجرمين نغنا هيا، كل كقوة مجرمين نغذان، بلكي وودا ماتي، أما يدوينا حقه ويسقبه هنيا، كنت ويسقبه هنيا، مساكين براسه بلايا أول، وحقام ياسكربان، وأحمني أنا مدري أور تاجن، كبير يسلو مال، أقسم بدمه ذا يوم وكذلك سيدا جعلنا يالي في كل قرية تجمد أرك كل جد جد أكابرها كوا تجمد جواوي أيان مجرمينها تجمد كوا جدم بجواوي كيالي كل خائن إجرام في كفرية قدواينو خيار ملة ليامكنو إنه حجر صدام يها تجمد جد هذا وما يامكنو حجر صدام إلا بامفوزه يجنفتوه أيا حجرت أي مملان وصدق الله في قوله ولا يحيق المكر السريع إلا بأي إذا كان بابا يا وآخر يادو يا الشيخ إذا كان يوحي سليهم تدوينها غير كسراء وما يشعرون مسأي أغا وإذا جاءتم هذا يؤطي ماذا مجرمين تواوي آية معجزة لغوكا هنا يا يؤطي ماذا حالو وحي أوران أيان لنؤمن الرومين حتى من إلى الى مثل ما كي والوميدا وتيا لسيي الله ما يذكر رسوش وكان ابي وحير بنو مخزوم طاعدو للبرونجيري قولان صوبانو كداشي نجيب كاندو ثاني حاجم بالبرونجيري وحير بنو حاجي اي عندو غنو مخزومه صرف دم والبوانه غادي باين tiyada ganfi tiyalaandeedan nimadi tiyambar si shooridi qowal baadayna qadama nala dhaafi wayn ay hadda no keenay noo wan leena markan anaga hadda nabi xageenka on وإذا جاءك حداوث ماءه آية معجزة ألو إليه لن نؤمن فمن مينه حتى الممات إلى ان كن لرسي بانو مثل ما جاءه علميده وتي الى سي رسل الله الى رسل سي الى نبوتك ورسالتك والوحي والمعجزة انت انا رضى انغر فقال الله حيث الناشاء ويجعلوا يالا في سنة إلا أحدك سالحوها إذا رسول كبيرنا هو يقولنا اقتراح إذا بريرنا جانت بتاتي معها وحيث برسلحها معها إلا إساقا نقرنا أحد كبيرنا أما قوة ما في النمجي كورج سيصيب وعاكب عدونا الذين وعا أجرموا جنبيا وهو ينيسي صغار دل قرم عند الله هذا يأدو مالما كله اغنادان عند الله اي اخيرا مالك اتاقان الافدران باويالا صغاركو ودلي عند الله اي بويناك فاسولك نصيدا سييري عليه الصلاة والسلام ان الله جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والهوان على من خالف امرك انذا سرفت ايدي رزقي ايه سرفت ايدي الله اصدقوا جهاتك دلي ادوني اي اخيرا وحقودا بين ايه أمريكاً إذا قلت في خلال طول هذا يوافق صنطي أن يصيب الذين حيوها كد عدونا أجرموا جنبيا وهوينيسا شغار دل عند الله أبوين أكتب وعذاب بقيام كد عدونا شديد بلا فيما في سببت يمكرون حقه هاكرسان خدايا قلت في خلال طول بينهانون الرابع يقل في خلال طول سنسيلي أقيم الفضان هيا آية دائبة نوغو شاكي وحوى يقبت إلهي دائية ولهربو لا تسواس عنايا حقو جعليسين هيا سعج ريان الدوياي قعمائي اللغاء اللهي حبط انتو قصوصيكو يوسان تحيي جماعة باقني قلبه سايفايا حدانا لا سبيلنا سدوغو شاكيه وزح بلاكو وغو دلدالاهيو ديوكونا اي ملكا سوتو كتايمو القنفيزيو اقاياو سكتك سدر لا جمرها ضميا مركولة يعني توتك أيوة ما نجا عن إيه خبط ميا إذا الله إن شاء سدي وأمرك أن لا أقوم في سالية وأنه لا القرآن إيه خبط كفورة معروف ولا كان كل كوجاره أو طبقا الأرض أوده وكبره وشجين بوايا يا Marka, għadunsa juksidin siirkaaden, kun kun ne avsadon, dunka uzenkakaaden, ja hirma jauana bahtina. Kolka, kof, kani, saka, inhanun وإنها لكثيرة إلا على الخاشع كنوا اللوف ذي ذي كنوا الوقت يجي كل خمسة أربعة عشرا قرنا أيق القرآن خشاجي جمدا قبلي صباح وثمن آلاء ياجي إذا تذوق لكم مايو حذينا له جذي كل كمالها له جي يختنا يضل ميل فوق بل قارم جمدا نال قبحي وإلى نورش البشر انداد ينال لهو تلكلي نافتي فائرير مدطي قولك حالك الله يغطى حولا مخصا مالحالك سادا كان سألغون عن نفسها قال تعالى الهو اجري فمن روح يريد الله ايبا اوضانه ايهديه انو هنونيو يسرح صدره لابتسو ايبا فيديا للإسلام بو فيديا قولك حبتي وثيري ان لك رفضنا قابل كان لنا ابيزينا كنت وانا اول ابو قني كل كان سراحهم شدينا وحتى الماء فينا فنسالاني وعاد كو غرانيسان نبيك عليه ثلاثه والسلام اي عليه قيم بجبدنا ربي كو غلاديسه صدرك فعل النواب وانت نبيك عليه الصلاة والسلام له تبقى ربا انت اللاتي صلى الله عليه ووضنيه زمزم لغوداق يا حكمية إيمانية يقين لك بالحيين هذه العلمات المامة يحوه مركا قال الله تعالما ارنتنا ماتكاتو حين جراها فراح للكار كنا الله صلى الله عليه وسلم سوبنا هنجدال كمري جيرني اساق بغضي مال لك بغضي كمتع هناك أيام حنيم إذا أجبرتم كدرتكم فلم تغني عنكم شيئاً والله قد عليكم الأرض بما رحبت ثم ولايتم مدري مرك الله عرري يبقى القلوب فري الركوع يا جاردي قارب لا عرري وان أبغى كلي النبي كذب أنا ابن عبد المطالب على ما كانوا يقولون يا خنماوس وعن لغاتي جيز جيز ملاي تميز قارم راي كل كشوش أبقىي قاردي بويش وش جاية أنا النبي الله كذب أنا ابن عبد المظلوم مثل نوا عرري إذا قاردي بكورر داي إذا وحى وحلا ماي كل كانش راح صدريجا كل كقف كقلبي جسال الله واسعيو سيدا دب قلبيجا وحين ت حبيب بابور لجاهد لايو ما تركه قاميا ما تركي بشر كوم ثمانية ثمانو وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله على إن في الجسد مضغة إذا صلحت فلح الجسد كله وإذا فتزد فستزد الجسد كله على وهي الغلب كل قالت وجبنا أينه وقذف في قلوبه من رعب وأنه مركو قريره عقية دعاني إلي أف إسه وحرك ما إسه ألا كراحية إنه وحجة إلي يقتوا تسوا جريني قلبي غار ديكس صوتها لكن قلبي غمركو دكان ياي خاصو كنرايسه اذا اي شي في صدري غا ايقف كولاهن ونونيه الربو مازال استيلو قلينا حقو جعلانا فاضل كونها فهمت امو قنيسه قال كده امو قنيسه ما دغيسن كرو ومن مغلي كرو بافل يدتك ارى غودنا مره مربو قال كودنا مره ولو كانوا اقرب قريب تباعو خجدين افتين كازا جيره كرنكي لهنونيي ومنحو او تريد ان بدهونو ايو ميلحو انو نعيانا يجعل تبو ويهليا صدره وحاتيزا ضيقا مد اريريا حرجا بض واديتو كليره حق لو شيهو شو لو شيهو قلبي يا كدودنا ما جولي ما ما ما الحق لو شيهو ما قلب يفيادن في او أيريا او وجرال لا أرد في المنظر أبو رانك كان ما وعد يصف في السما هذه لا يري كار الكتاب كان ذلك سلادا أن تكو ثم إيجامه على تكو وأكبر زاد هذه لا إلا ترى الكفول لا يري أدموا دا في رأسه إن شرعوا صدق ياكم أيضا كان واحد وعد مدا يسعد منوفوري في السما سما لفون إلا يري أميتك أن صملا سيد إيريد أبقى لا يا كذلك سيد الله ما ميما يجعل الله بجلا الريس على على الذين قوموا كركلة على بجلا أن لا يؤمنون حق الرومي، سيد مركي القرآن كلاين أو جت سريبا ربي إيري وهذا وركان لا يدنس أي موجد، له عيسى، أما أنت آية أنكوريس. سورة الأنعامة هما وحي قرآن جديد وآياداً كهر شهدكي وهذا كان ليدين إنشاكي صراط حبك حبك وضعي وضعي وضعي حلق هذا ويري إسلام لماذاً إياه قرآنك هو حتى نصراطك هذا مستقيماً متوسون قال له أعمال إن على صراط مستقي قال قاسة الرب يري قد فصلنا حتى إيني الآيات آياتي إبان عذيني لقومي ضدان عذيني يذكرون وان زمانيو إني وان زمان غضون أو ومنحة كان أها ميتاً نقدنتي أو فأحييناه أن أوليني أو وجعلنا له أهيالي نوراً افتنوا يمشيكوا الصعود به نورك في الناس تلك دعليزة كم من أحد من لا تؤلم مثل أي هي كفر كدحجرة ولبنا ليس أنا نهين كد انت الرجل التي المامنا هي أبي جاهل يو الحلميبة قال لماذا لي انت ليس أنا نهين بخارج متكبحة منها بلوماتي كذلك صدا أي زيين اللوقر هي الكافرين انت حقبانيسي ماذا اللوقر هي أي كانون نهدين يعملونك وصلنا هي وخذلك جعلنا هي اللي في كل قرية Ekma kulliket gudele, akabira, ekmeda kuwa uhua uui, e horsetka, e jankajalla, jimujirin mira, kuwa uhua uuden biya uui, li jom kuru, jina jħagar sadan, ojluggoja, jina jadda gudele, ojdatka jillun, jomma jom kuru, jomma jomse maajan, jilla bian busiin, jia jannaftuoda, jomma jeskuru, jina jarku soannokom, deremin maajan, ojla dżadu, jata utima, jajatul mugizok. قالوا علاه لن نؤمن فما يمنع معجزة حتى نمت إلى النجارة سيء مثلما سيعلم لنا قطيع لسيء خصل الله أخياري أبدري الله إبروين أي علموا قبلن حيث فسالته ما جو يجعلوا علاه في سالته جرد في سالته خصل لمذي زغف خسن يا من شود جايو الله يسجا يجن إدوا يدين ملا سلمان يترشحنا إله أمبعنا سيصيب الذين وحيوها قدعي دون أجر مهداً فيه وحوين أيستي سغار دوني عند الله أبوين أكتب وعذاب النار شديد داراً بما سمبتي أي كانون نقضاً يمكرون قوة هكذا فمن روح يريد الله أبالله دونه أي أهديه إنوهنونيه ياشرح في ديا صدره كوحاً لا بتيس أي الإسلام اسلام لماذا افدي يا او تعاليمته يسقى قضاء حبه تكشدا في هذا جهادك تكبئك حجك حدورك فرحا ياضالبو قضاء في سوله يا حي حلك شيء ما هو جامنا يا دقي باكو جيرت لا فيسي وما يريد الله يريد البلا ذونو ايوب لله ان الرميانه اجعل يبوع يا سدره كالابتزه طريقا حريري حريجا جنببا حرجا غيرك له وبيبا كأنما واحد مدينه يسعد فولاه في السماعيرك كذلك صدا أي يجعل الله يريدنا الرساعدة على الذين وحيكوا هذا أن لا يؤمن حق الرومين وهذا وكان لدينا أخرية أي صراط ربك وهذا كتابك كان أي صراط ربك أذيك محمد ربك وده جحيح مستقيما يصدع صراطك أذيك نتوسانا أنق الله أعبرتي لعين قد وحاببا فصلنا إنا أنه قال ديك ديكني الآيال أياكي قرآنكه لقومين ذد أي أنه قال ديك ديكني ذد خاصوا يذكرون أياكي والله أعلم.